فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قُولَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا طُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَوْصَدُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا طَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا اجْتَدَلُوا بَلْ هُمُ الْقَوْمُ الْخَصِمُونَ إ إنهُو إِلَّا عَبَدٌ أنن عَمن عَلَيْهِ وَجَعلناهُ مَمثل الِّبَنِي إِسْر وَلَونَ شَ ألَ جَعلناَا مِنْ كُمُمَلَائِكَةَ فِيأَرض يَخْلُفُون